وأن من باطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الرابع و من دروس العقيدة وقمنا في الدرس الماضي في موضوع الايمان باليوم الآخر إلى حقائق عن البعث واليوم الآخر يبدأ اليوم الآخر بالبعث الذي تعود فيه الحياة المادية للمخلقات الحية التي قرر الله عودة الحياة إليها استكمالا لأنظمة الله في الخلق وليقيم الله في هذه الحياة الثانية عدله هذه فكرة بهمي جدا وليقيم الله في الحياة الثانية عدله ويتم منصر ويحقق فنرة الفضلة للابتلاء الذي جعل ميدانه في الحياة الاولى الفانية فنحن في الحياة الثانية حياة الابتلاء وفي الحياة الثانية حياة الجزاء وحياة إقامة العدل وحياة تتميم الفضل وفي المعتقدات الإسلامية حقائق كثيرة عن البعث وأحلام اليوم الآخر جاءت في الكتاب المجيد والسنة المتقرة يعني الذي أريده ثانية أن أوضحه أن الأمور المتعلقة باليوم الآخر أمور نعرفها من خلال الخبر الصادق وليس هناك مصدر آخر لذلك لا نستفيع أن نزيد على النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة هذه النصوص التي وردت في كتاب الله وحدها وفي الأحاديث الصحيحة المتواترة وغير المتواترة من خلال هذه النصوص نستشفه أحوال اليوم الآخر اولا الدنيا والآخرة لقد تمت إرادة الله المرافقة لعلمه وحكمته أرحوا على هذا إرادة الله إرادة وفق علمه وفق حكمته لا تستطيع ولا في لحظة واحدة أن تنفي عن إرادة الله العلمة الذي لا حدود له والحكمة التي لا حدود لها فقد تمت إرادة الله عز وجل المرافقة لعلمه وحكمته أن يخلق عالمين عالما ثانيا وهو عالم دار الدنيا التي نحن فيها الآن وهي دار الانتحان وعالما آخر خالدا هو عالم دار الآخرة وهي دار الجزاء. وكما تمت إرادته تعالى بأن يدعى فضله ورحمته وعدله في مواجعها فمن أحسن فآمن بالله وأطاعه واستقام على شريعته في الدنيا والآخرة في الدنيا دار الانتحان فقد أعد الله له في الدار الآخرة دار الجزاء السعادة الأبدية الخالدة والنعيم الباذخ المقيم مكافأة منه وعدلا، ومن أجرم فكفر بالله وعصى في دار الامتحان فقد أعتد الله له في الدار الآخرة العقودة والانتقام جزاء منه وعدلا الدليل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نأته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذا تمت إرادة الله أن يكون هناك عالمان عالم دنيوي فيه امتحان وعالم آخروي فيه الجزاء والفضل ففي الدنيا من عرف الله وأطاعه واستقام على أمره وعمل صالحا استحق النعيم المقيم. ومن أجر ما كفر وعصى وأساء استحق العذاب الأليف الآن البعث ممكن عقلا ممكن عقلا وحيث كان البعث إعادة بناء الأجساد بعد فنائها وإعادة الحياة لها بعد سلبها منها فإن كل عقل سليم يدرك بداية أن البدء والإعادة أمران متساويا فمن يبدأ الخلق ثم يسميه قادرا على إعادته وبعثه بمحالة والدليل قال تعالى في سورة الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أغن عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يبدأ الخلق في الدنيا ما يعيده في الآخرة وهو أذن عليه يعني كلما فكرت في عظمة الله عز وجل رأيت أن إعادة الخلق هينة عليه جل وعلا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قدرة الله جل وعلا لا تقف دونها حدود في مجال الأمور الممكنة عقلا التي بث حالة في هذه القدرة قادرة على أن تحيي الموت حياة مادية جسدية وروحية سوقهم إلى العالم الآخر عالم الجزاء وإقامة العدل الإلهي أولوس من خلق السماوات والأرض دون أن يجهد بخلقهم بقادر على إحياء الموت وإعادة الحياة مرة ثانية إنه قادر على كل شيء إنما أمره إذا أراد أن يخلق شيئا مهما كان دقيقا أو عظيما أن يقول له كن فيكون قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهني بقادر على أن يحي بل إنه على بلا إنه على كل شيء قدير إذا البعث ممكن عقلا والبعث حقيقة لا شك فيها لقد أخبرنا الله تعالى بأن البعث للدار الآخرة في يوم الجزاء حقيقة مقررة في قضاء الله وقدره ستوضع على التنفيذ إذا جاء أجلها المحدد في علم الله فالبعث أمر واقع لا, لا محالة ستعود فيه حياته الحياة إلى الأجساد التي رمت وبليت وليس ذلك على الله ببعيد ولا مستغرب على قدرته الذي خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلقنا ليس الذي تدع خلق الإنسان على غير مثال سابق بقادر على إعادة كل فرد من أفراد نوعه بعد موته وفناء جسده بلى إنه لقادر قال تعالى وأن الساعة آسية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هناك وهم يقع فيه بعض المتعلمين هذا الوهم هو أن الحياة الآخرة حياة روحية فقط، حياة روحية وليس فيها حياة ماد، وليس فيها حياة مادية. لكن القرآن الكريم والنص فيه قاطع الثبوت، قاطع الدلالة، يؤكد أن الحياة في اليوم الآخر حياة مادية روحية في وقت معا فلما كان مصدر إيماننا بالحياة الثانية بعد الموت النصوص الدينية القافعة وجب علينا أن نتقيد بذائ هذه النصوص في نوع هذه الحياة الثانية. يعني الانسان ما بيحى يتصور ويحلل ويفكر في في بعد عن النصوص. النصوص القرآنية لا تدع مجالا للشذف. في أن في الحياة الآخرة حياة مادية روحية معا فقد جاءت النصوص الكثيرة الصريحة القطعية في القرآن والسنة دارلة على أن الحياة الثانية حياة روحية وجسدية معا بحيث لا تبع فبهة لمرتاب فمن المقرر في أصول العقيدة الإسلامية أن علم الله بما سيكون في مخلوقاته لا يكون إلا وفق مراده ومراده تعالى مساير لحكمته العظيمة ومن المقرر أيضا في أصول العقيدة الإسلامية أن إخبار الله في نصوص دينية قاطعة التي بلغها أنبيائه ورسله لا تكون إلا وفق علمه وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن الحياة الثانية حياة حياة مادية مشابهة للحياة الأولى فأذن مبرر للفرار من مدلولات أخبار الله القاطعة التي بلغها إلينا أنبياؤه ورسله السابقون إنما بقليل من التأمل لا نجد من المبررات شيئا إلا مجرد التعنط على الله فيما أخبرنا به يعني يحلون فيها من أثاور من ذهب ولباسهم فيها حرير فيها ما تلد الأعين وتشتهي الأنفس آيات كثيرة لو رجعنا إليها لو رجعنا إلى مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم إلى ألوان النعيم في الجنة إلى ألوان العذاب في النار وجدنا أن هناك عذابا ماديا معظم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب في جمالهم النار وهم فيها كالعون ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين يعني نصوص قرآنية صريحة واضحة كثيرة قاطعة الضلالة تؤكد أن الحياة في الدار الآخرة حياة مادية وروحية في وقت واحد فمن ينكر الجانب المادي منها فقد كثر بآيات الله القاطعة فمن وقع في توهمه أنه يريد أن ينزه الله تعالى عن أن يجعل حياتنا الثانية الأبدية مصاحبة لجسد مادي فلماذا يجيب عن نظام الخلق الأول وهو نظام مادي نعيش في شروطه وظروفه لذلك يجب علينا شرعا أن نعتقد بهذه الحقيقة من حقائق الحياة الثانية اتباعا لنصوص الشريعة القاطعة المنتشرة في القرآن الكريم والسنة المطهرة يعني كلما قرأت آية أو آيات عن نعيم أهل الجنة فينبغي أن تعتقد أن هناك نعيما ماديا ونعيما روحيا في وقت واحد فإذا أنكرت أحدهما فقد أنكرت كتاب الله عز وجل وحيثما قرأت في القرآن الكريم عن ألوان العذاب الذي يدوقه أهل النار فيجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن العذاب في جهنم عذاب مادي بالدرجة الأولى وعذاب نفسي فإذا أنكرت أحدهما فقد أنكرت بعض آيات القرآن الكريم هذه النقطة أردت أن أثيرها لأن ألح عليها لينتزع من أذهان بعض الناس أن الحياة الآخرة حياة روحية محدة وأن العذاب عذاب نفسي بل إن العذاب عذاب مادي ونفسي والنعيم نعيم مادي ونفسي والآيات التي توضح وتؤكد ذلك لا تعد ولا تحصى كثيرة جدا من الحقائق الثابتة عن اليوم الآخر موضوع الحشر فالحشر هو الجمع وبعد البعث إلى الحياة الأخرى يوم القيامة يتم حشر الخلائق بنوقف الحساب وقد تظاهرت الآيات القرآنية تثبت حقيقة الحشر وتعرض طائفة من الصور التي ستكون في ذلك اليوم الرهيب وذلك بتقريب حقيقة ما سيجري فيه إلى الأذآن فمن ذلك تشقق الأرض عن الخلائق يوم القيامة تشقق الأرض عن الخلائق يوم القيامة لبحثهم عقب النسخة الثانية التي مرت بنا في الدرس الماضي سيخرجون فيخرجو... منها سراعا إلى موقف الحشر قال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير من ذلك تسوية أرض المحشر ستكون كلها بارزة لا جبال فيها ولا وديان قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة يعني الأرض سفحة مستوية لا جبل ولا وادي ولا تل ولا شيء, شيء من هذا القبيل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقد جاء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم جاء تلزوحا لما جاء في كتاب الله وردت سورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرسة نقي ليس فيها علم لأحد قرسة النقي أي كرغيف الخبز الأبيض المنخول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرسة نقي ليس فيها علم لأحد ليس فيها علم لأحد أي ليس فيها علامة لأحد ما فيها العلامة أرض منبسطة من ذلك أن الحشرة يا يعمل الإنس والجن والملائكة وكل دواب بالأرض وطيورها أما حشر الجن والإنس فلأنهم مكلفون وأما حشر الملائكة فليقوموا بوظائفهم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 وقد جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على الفائدة من حشرها فمن ذلك القصاص من البهائم الظالمة في الدنيا للمظلومة منها فعن أبي بريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها لو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء بلا قرون لاقتص من القرناء يوم القيامة فإذا كان الحساب على هذا المستوى فويد للإنسان الذي يعجب على حقوق الآخرين وفي بعض الأحاديث أن الطير الذي اصطاده الصياد للتسليه لا ليأكله يأتي يوم القيامة وله دوي كدوي النحل يقول يا ربي سله فيما قتلني فيما قتلني يعني إذا قد يذهب بك الضن أن الصيد مضاح على إطلاقه لا يا أخي إذا كنت مسافرا وانتهى زادك وخشيت على نفسك الهلاك لك أن تصطاد وأن تأكل فأنت مكرم على الله عز وجل والصيد مباح أما أن يتخذ الصيد إواية لقتل البهائم قتل الطيور بلا سبب مجرد الهواية هذا في حكم الشرع محرم قطعا يا رب سنه لما قتلني اذا قتلت طائرا اصطدته لمأكلة هذا مباح انت مكرم على الله وهو قد قدم لك جسده طعاما هو خلق مسخرا لك اما ان تسخر له ادوات الصيد للتسلية والهواية هذا شيء اقر العلماء جميعا انه محرم في بحث الصيد الصيد المحرم والمباح والواجب في صيد واجب والمكروه ومن ذلك وظيفة الشهادة على الناس بحسب مشاهدتها في الدنيا وتسخيرها لتعذيب العصاة الذين عصوا الله بها في الدنيا حينما كانت مذللة لهم مسخرة لمصالحهم وحاجاتهم يعني هذه الدواب التي خلقها الله لنا لها وظيفة ثانية في الحشف اولا يقتص منها وثانيا تؤدي الشهادة من ركم دابة لمعصية تشهد عليه يوم القيامة وقالوا لجلودهم لماذا شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلق الإنسان جلده يشهد عليه يده تشهد عليه أعضائه تشهد عليه جوارحه تشهد عليه الببائم التي عفى الله فيها تشهد عليه ومن ذلك أن المجرمين يحشرون يوم القيامة مكبين على وجوههم عميا وبكما وصمة قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم صعيرا هذا كله في المحشف لا في موضوع الحشر من ذلك ما يصيب أهل الموقف من فزع عام يصدر فيه الناس أشتاة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 من شدة تتفاوت بتفاوت, بتفاوت أحوالهم في الدنيا إلى غير ذلك من صور فيها إكرام للمؤمنين المتقين وفيها إهانة للمجرمين الظالمين ومن ذلك أن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرنة جمع أغرل والأغرل الذي لم يختن وفي بعض الأحاديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحشرون حفاة عراتا أينظر بعضهم إلى بعض هكذا فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أمة المؤمنين الأمر أفضع من أن يعنيهم ذلك الأمر أفضع من أن يعنيهم ذلك وفي بعض الأحاديث التي كنت أرويها في مناسبات أخرى أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أعرف بعضنا بعضا يوم القيامة لو أن إنسانا له جار له زميل له قريب له ابن له أب له أخ له زميل في العمل هل إذا رآه يوم الحشر يعرفه قال عليه الصلاة والسلام نعم إلا في ثلاثة مواطن عند الميزان وعند الصراط وإذا الصحف نشرت عند فتح الصحف وعند نصب الميزان وعند السير على الصراط في مثل هذه المواقف الثلاثة لا يعرف أحد أحدا إطلاقا وفي عين هذه المواقف قد تقع عين الأم على ابنها أقرب من هيكمات. تقول يا ولدي جعلت لك صدري ثقاءا وحجري وطاء وبطني وعاء فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم يعني اتعطيني بعض حسناتك يا ولدي كنت امك في الدنيا جعلت لك فضري ثقاء وبطني وعاء وحجري وطاء فراش يعني فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم فيقول الابن لامه ليتني أستطيع ذلك يا أمه إنما أشكو مما أنت منه تشكين هذا من أهوال يوم الحشر فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عرات غرلة ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أسيحابي أسيحابي سيقول إنهم لن يزالوا مرتدين عن على أعقابهم مذ فارقتهم سأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد يعني أنا كما ترون أحب أن نبقى في القرآن وكل حقيقة تليت طبعا في القرآن وفي أحاديث النبي العدنان ما كان منها فحيحا ما كان منها متواترا ما جاءت بها كتب الصحاح إذا بقينا في القرآن والأحاديث الصحاح كان الذي نقوله حقا وصدقا فكل حقيقة وردت يجب أن تدعمها آية أو حديث صحيح وهذا الموضوع كله موضوع إخباري لا مجال للتفكر ولا للتحليل ولا للزيادة ولا للتعديل إطلاقا إنه إنها حقائق وردت من خلال الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة ثم بقي العرض والسؤال والحساب والميزان وكتب الأعمال وجهادة الجوارح هذه أيضا من لوازم يوم القيامة ولا يتم تنجيز المرحلة الأخيرة من العقاب أو الثواب قبل اجتياز مرحلة الحساب وذلك للفصل بين الخلائق ولإقامة الحكم بالعدل ولتقرير مرتبة الإكرام والفضل تمهيدا لمقتضى الجزاء المقرر بموجب قانون الجزاء الرباني قال تعالى في سورة الغاشية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم في حساب إن إلينا إيابهم ثم إن علينا فساده يسبق الحساب عرضا فسؤال يسبق الحساب قرضا فسؤال قال تعالى مبينا مرحلة العرض في سورة الكهف وعرضوا على ربك صفه لقد جئتمونا كرا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا يعني الخلائق كلها عرضت على الله عز وجل عرضت وقد نبثت ثوب عملها كل إنسان يرتدي يوم القيامة ثوب عمله وقال تعالى مبينا السؤال في سورة الحجر فوربك لنسألنا من عما كانوا يعملون لما فعلت كذا لما أكلت ما فلان لما احتلت على فلان لما كنت عقا لوالديك، لما ظلمت زوجتك لما غششت الناس لما قهرتهم. العرض ثم السؤال ثم الحساب ولإقامة العدل في الحكم عند الحساب يوم القيامة ولإقامة العدل في الحكم عند الحساب يوم القيامة ميزان حق لا يظلم مثقال ذرة قال تعالى في بيان هذا الميزان في سورة الأنبياء ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الذين يعرفون الخردل يعرفون معنى هذه الآية وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين لو أنك نظرت نظرة خلاف ما أمر الله عز وجل هذه النظرة مسجلة سوف تحاسب عليها لو أن طريبا يعالج امرأة ونظر إلى عدو لا تشكو منه يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور العين تخرج أحيانا هذا مسجل لو أنك قسمت شيئا بينك وبين أخيك وأخذت أكثر مما أخذ شيئا تفيفا سجد عليك يوم القيامة هذه الآية تكسي والله هذه الآية تقسم الظهور والنبي لا يخاف الله عز وجل أحرق وغبي ونضع الموازين القسطة اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكثى بنا حاسبين نعم هذه في سورة الأنبياء الآية 47 الآن العرض ثم السؤال ثم نصب الميزان الآن الأجلة الإثبات أما وسائل الإثبات لإدارة المكلف فهي شهادة كتب الأعمال الأطبار آتوا أطبار الفولة كل حركاته كل سكناته كل أمواله بيعه شراءه علاقاته الخاصة والعامة زواجه طلاقه تربيته لأولاده علاقته بجيرانه، اغتصابه لأموال الآخرين تفاوله عليهم أكله لحقوقهم كل أعمال الإنسان في آيات أخرى هذا كتاب الأعمال تحدثنا عنه يوم الجمعة ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحساه. ويجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا سير واحد عاش 67 سنة كل يوم في 20-30 صفحة فات للبيت اتصرف تصرف تصرف قاسي مع زوجته بلا سبب نفجلي عليه اكل أكلي ونسي الطرف الآخر مسجل عليه. طرق الباب، كبر منه مساعد أيضا ما عندي. رفع بساعد مسجل عليه. جاءت جاءت امرأة إلى البيت فنظر إليها. سجلت. يعني كل حركي وكل سكني مسجل. هذا كان كل يوم في شيء 50 ستين صفحة. عن سبعون ستين سنة. المجلدات صارت، ما صارت؟ مجلدات، وبعدين أطلع من الأخ من يومين قال لي شوف هالصورة هي صورة سيارته فشوفها اللي هو خالفوني ماشي السرعة زيادة فعلن صورة بالألوان مع التاريخ مع السرعة بدون السوداء فانصهان المخالف مع صورة في مسرات هاي جهاز إلكتروني سجل السرعة تسعين ماشي على الشارع وصوته السيارة والرقم تلحا، ففي آيات أخرى تؤكد أن كتابة الأعمال مرقوم. معنى مرقوم لها معنيان. المعنى الأول صفحاته مرقمة ومختومة. مثلاً صفحة منيا، بلى ممكن. رجاءاً الصفحة شيء منيا في الدنيا بيصير بالدنيا. منشأ صفحة منحط صفحة. أوضاع مالية طالوا. كله مختوم كل صفحة مختومة بعدين هذا الدفتر مئة وسبعون صفحة توقيع الموظف تبقى الشيء صفحة مع. مع الإنسان مع موظف المالية تبقى الشيء صفحة من دفترات مختوم هذا معنى كتاب مرقوم فأول معنى أنه مرقوم يعني له أرقام ثابتة المعنى الثاني من الرقم وهو الوشم يعني كل مخالف مع صورته معنى الثاني كل عمل وصورته صورة ملونة كمان ألم تفعل هذا العمل هذه الإدامة فأكبر دليل يوم القيام شهادة كتب الأعمال التي سجلت فيها أعماله وأقواله في الحياة الدنيا كتب الأعمال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيما ما هو هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويجد ما عمل حاضرة ولا يذلم ربك أحدا أنت بالدنيا كان طلبك رئيسك بالعمل وإلا ذاتيها تبنى الضبارة أخذ إجازة وعامل كمارد وفي كتاب توضيح وفي نقص في المستودع وفي أطلق عليهم واحد واحد إذا قرأها على مسامعك فقط لماذا تحس في الدنيا ثم تأتي شهادة الملائكة الكرام الكاتبين الذين قاموا بوظيفة تفزيدها في الدنيا الكتاب مع الذي سجله هل واضح؟ شوف رأله لها جاء الكاتب يعني الكتاب مع الكاتب الكتاب مع الكاتب الملائكة شهادة كتب الأعمال التي سجلت فيها أعماله وأقواله في الحياة الدنيا وشهادة الملائكة الكرام الكاتبين الذين قاموا بوظيفة تسجيلها الدنيا. ويسلم المكلفون كتب أعمالهم يوم القيامة لأيمانهم إذا كان من أهل اليمين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هارم قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف آذانية كلوا يسربوا قميئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إذا يسلم المكلفون كتب أعمالهم يوم القيامة بأيمانهم إذا كانوا من أهل اليمين في الحياة الدنيا وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو بشمائلهم ومن وراء ظهورهم إذا كانوا من أهل الشمال في الحياة الدنيا وهم الذين كفروا وعملوا السيئات فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثمورا ويصلى ثعيرا في آيتي إنه كان في الكافر إنه كان في أهله مسرورا إنه كان في ذلك بيته فخمه سيارته أموال أكل وعزائل شهرات امراء وخضراء واعتذاء على الاعراض شاء الحاله ما حدا ياسع ما في حدا المستوى انه كان في اهله مسرورة اما المؤمن وينقلب الى اهله مسرورة مثل الطالب جاء الى البيت ومعه جلائه وقد نال الدرجة الاولى يأتي فرحا بين ان ينقلب الى اهله مسرورة وبين أنه كان في أهله مسرورا فرق كبير جدا وكتاب عمل الإنسان الذي يتسلمه اليوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها قلنا عن ذلك إذا أولا شهادة كتب الأعمال والملائكة الذين سجلوا هذه الأعمال هذه الكتب تسلم إلى أصحابها أهل الإيمان باليمين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 الآن الأدلة شهادة إنسان على نفسه بإقراره واعترافه بجرمه والاعتراف في القضاء سيد الأدلة هذا الواحد يجب أن نقيم عليه حد الرجم حد الزينة الرجم لا بد من أربعة شهود العيب رأي العين فإذا جاء الزان المحصن وأقر على نفسه ليس هناك حاجة للشهود ده. لأن الاعتراف سيد الأدلة والصلح سيد الأحكام الاعتراف سيد الأدلة والصلح سيد الأحكام فالدليل الثاني شهادة الإنسان على نفسه بإقراره واعترافه بجرمه فإن كذب رساله ختم على فمه، بفرض ما بد يكذب يختن على فمه، اليوم نختم على أسوارهم وتكلمنا أيديهم وتشد أرجلهم بما كانوا يفعلون لو حاول للإنسان يوم القيامة يكذب يختن على فمه، وتنطق أعباؤه بجرمه أما في الدنيا قد يكذب المتهم تنطق بإذن الله وقدرته شاهدة عليه قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرزلهم بما كانوا يعملون وقال تعالى اليوم نختم على أفواهم، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرزلهم بما كانوا يكتبون أخرج أحمد ومسلم وابن أبي الدنيا واللفظ له عن أنسا رضي الله عنه في قوله تعالى اليوم نختم على أسوابهم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحف حتى بدت نواجده قال أتدرون مما ضحكت قلنا لا يا رسول الله قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم فيقول بلا. فيقول إني لا أجير علي إلا شاهدا مني فيقول كفى بنفسك عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل يعني أعضاء جواره جلده أي يداه رجله لسانه حينه أذنه كل هذا أشهد عليه صار في عنا العرض والسؤال والحساب والميزان وكتب الأعمال وشهادة الملائكة والجوارح وفي درس قادم إن شاء الله نصل إلى الصراط ثم إلى الجنة والنار طبعاً الموضوعات لأوصاف أهل الجنة والشفاعة وثبوت الشفاعة يوم القيامة وما إلى ذلك من موضوعات والآن إلى بعض ما في إحياء علوم الدين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آداب القائم بالأمر والنهي تحدثنا في دروس سابقة متى يجب أن تنهى عن المنكر قلنا إذا كان هذا منكرا وإذا كان هذا المنكر ظاهرا وإذا كان هذا المنكر متفقا عليه ليس من بالاجتهاد من بالنفس القاطع وفي درس بعده قلنا مرافض إنكار الوصف لمن يجهل والوعظ لمن يعلم والتعنيف لمن يسخر الوصف لمن يجهل والوعظ لمن يعلم والتعنيف لمن يسخر وأما أن تنكر المنكر بيدك فهذا من مهمة أولي الأمر فقط أما أحد المسلمين فليس لهم من, إك... من إنكار المنكر باليد إلا المنع فقط واليوم نصل إلى آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جميتها ثلاث صفات: العلم والورع وحسن الخلق العلم والورع وحسن الخلق فأما فأما العلم سيعلم الذي ينهى عن المنكر أن يأمر بالمعروف مراقباً الأمر والنبي ليقتصر فيه على حد الشرع. ما الحق واحد, واحد جاهل ينهى عن المنكر؟ قد جاء هذا منكر. أو أن يأمر بالمعروف لأحدهم يكرهه على اختلاف هذا معروف هذا هذا خلاف الشرع. يأتي واحد جاهل يأمر يعني بدعوه مختلطة اخي ايه نحن ربينا ايه نشأنا ايه ابونا علمنا هذا كلام صابي هذا فما لا يحق للانسان ان يأمر بالمعروف وان عن المنكر الا اذا كان عالما بحدود الشرع حتى يأمر بالمعروف فعلا ينهى عن المنكر فعلا لا ان يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف إذن لابد من أن تكون عادما يطلب العلم فريضا والورق سبيردعه عن مخالفة معلومة ولا يحمله على مجاوزة الحد المعدين شرعا غرضا من الأغراض ليكون كلامه مقبولا يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم يبدأ بنفسك فانهها عن غيرها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم فوناك يسمع ما تقوله ويرتزى بالقول منك وينفع التعليم لا تنفع عن خلقا وتأتي مثله عارم عليك إذا فعلت عظيم الصفات الثانية لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون ولعا لذلك قيل الورع حسن لكن في العلماء احسن والعدل حسن لكن في الأمراء احسن والصخاء حسن لكن في الأغنياء احسن والصبر حسن لكن في الفقراء احسن والطيبة حسن لكن في الشباب احسن والحياء حسن لكن في النساء احسن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يكون ورعا وإلا يدخل الناس منه أقل ما يقال له يا طبيب طب لنفسك يا طبيب طب لنفسك وأما خصم الخلق فسيتمكن به من اللغس لفرض واحد عالم ويهي. لكن آسي كلامه آسي ما عنده حكمه يريد أن يمنع عن المنكر أمام الآخرين، فيشكو به، فيغضبه، فيأكل له ساعة ساعين. ساعة بعدين. نحن ما بدنا هيك. لا بد من الخلق الحسن والحكمة إذا علم بحدود الشر، وبرع وحكمة في الأمر بالمعروف والنفي عن المنكر. والأفضل مشهورة. أن رجلا دخل على بعض الخلفاء وقال سأعذك بغذة فأل لما الغذة يا أخي ليس غذة لما الغذة يا أخي لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني أرسل موسى إلى فرعون أنت ماذي أنت وراء فرعون لا أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني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 وتطر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخت صدور وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح